والتاجر تعمل حر مع الشريك لا ي وظيفة ت غ ل حر في التاجر تبيع تشتري ولكن اساس عملك الدعوه لكي تاخذ ه هذه ا ل أ ش ي ا ء ت ش د ت اناس من أ م ل العلم اننا يعزون ا ل إ س ل ا م وهم منهم منتبون اليه اشد كما قل و الشيخ انه يشتغل بهذا العمل هذا ف ر د كفايه ا شيخنا ذ ا ف ر د كفائي ة فرد ف ك ا ملهم هم الدعوة و قد يكون و ا متعينا يكونوا قد فرضا عينيا على البعض اذا لم يوجد غيره يقول ل ك م ان تستفيدوا من دراستكم هنا حتى تقوموا على ذ ل ك بالدعوه ة إن شاء ا ل ل سيكون عليكم من إن هذا أهم الله الفروض شاء التوفيق صحيخنا لو تجد ل ا ن ا ك ل م ة جمال المراكب حتى اسجلها ان شاء الله、أوكي. فضلتك تذكر الواقعه ق مره اخرى ماذا قال المجرمون لم يمت بعد الارض نعم والمسلمون يفرحون اذا انتصروا المهم ويغلبون م في أ ا ل أ ر ض من بعدهم ويغلبون س ن ي ا ل أ ب ر ض من بعدهم ب ن و ي غ ل ه و ن ص ر من بعدهم و ي ا ل ب و ن من ع بعدهم ر و ي ا ل ب و ن من بعدهم ن و ي ا ل ب و ن من ب م د خ ه م ويغلبون من يشوف بعدهم ي هذه طريقتهم و ليس غ ر ي ب أ ن يقول هذا الكلام أ ف ك ا ر ا ل خ ط ب ي ن ي حسن نصر أ ل د ع د ا ء لنا من اليهود أ ل د ع د ا ء للمسلمين من اليهود وهم من هم ح ر ص حدود اليهود حسن نصر وحزبه حزب الشيطان هذا هم ح ر ص حدود اليهود آه. يكذبون ا ي ك ع ل ى المسلمين حتى يستقلبوا نصرتهم لهم من اجل ان, أن, أن, أن يعني يسفكوا ع ن ي ي دماءهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا ي ق و ل الابصار الاخوان المفسدون ه كما كان ي و ل ع ل و ن شيخنا محمد البن الخوان ه الخوان المفلسون ا خ و ا ا ن ل يعني فتحوا الباب للروافض جراوهم على المسلمين وفتحوا ديار ا ل إ س ل ا م لهم هذا كل الموافقه ة حول العوده الى لبنان وكرر فيه العبرات ا في نفسها <تصفيق> شيخنا هذه أ و ر ا ق ج م ع ي ة في البانيا يدعون ا ل س ل ف ي ة وهناك م ا د ة في ميثاق هذه ا ل ج م ع ي ة يعني ظ ا ه ر ة ا ل ع ب ا ر ة في ه ا تدعو إ ل ى و ح د ة ا ل أ د ي ا ن ا ق ر أ اقرا اقرا, إقرأ. <تصفيق> اردوغان كلام مثل ت ك ي ا اه بس ر اردوغان لكن الاشكال هي ان هؤلاء يدعون ا ل س ل ف ي ة و ي أ خ ذ و ا فتوى من شيخ وبيد و ل أ س ف بس م ا في دانك تذكر م ا ما تذكر ما تذكر م س أ ل ة الشيخ وبيد ما دا في ما نريد ان فهنا مسير لسه ما ا لعله لا يدري بهذا المدير ك اقرا أ انت لك ايها ل ا ا بها اه ايه نعم هذا م س ا هذا ا ق ل ي س ا ق ا ل ج م ع ي ة ا ل م د ه ا ل ث ا ل ث ة منهم ا ق ر أ انت اقرا أ ق ر أ الماده د ل ل ل ث ث ا ا ة م ا ل ث ا ل ث ة يقول الغايه من ت أ س ي س هذه الجمعيه في تجديد احياء الثقافه والتقاليد ا ل د ي ن ي ة في اشقودره ه الشيخ الألباني و ترويج الشخصيات ا ل ل ا م ع ة و ا ل ب ا ر ز ة ل ل ث ق ا ف ة والتقليد وتقليد ا ل التعاليم ا ل إ س ل ا م ي ه و الحفاظ على مصالح المجتمع وتطويرها وتنميتها و ذلك عن طريق ت أ ه ي ل أ ع ض ا ئ ه ا و غيرهم من ا ل أ ش خ ا ص تعليمهم وتدريبهم على العلوم ا ل د ي ن ي ة وكذلك العلوم ا ل م ع ا ص ر ة وكذلك ترمي هذه ا ل ج م ع ي ة إ ل ى ترويج الانسجام الديني استنادا إ ل ى مبادئ السلام للدين الاسلامي إ س ل م ي ترويج ا ل ن ج ا ا م د ي ي ن نفهم ك ل ه قلوه نفهمه نفهم كلامه نعلم نعلم ا كلامه نفهم أعطوه ظاهر العبورة لا. غير السلفيين لا يفهم يعني احنا الحمد لله يعني مر علينا اشياء نحن نطيع على كل هذه ا الاقوال نطرح بهم لكل سلفين حقيقه ة نعم و ن ذ ه ب إ لهم ي ونكتب لهم لان الله يكثرنا ويقوينا ا عشان خاتم مش نقول لا يكفينا انفسنا يكفينا العرب لا من هذا كله الحمد لله كمل هذه ا ل ع ب ا ر ة ا لاحفظكم ظاهرها واضح فانا اتروج ل و ح د ة ث ل ا ث لا تحتاج إ ل ى تفسير هو يفسر عليه يفسر لكي نحن يحج لا قامة للحج ل ع يستطيع ه ما ي ان يكون اللغه ع ب ا ا ر ة ا ل ا ل ب ا ن ي ة مفهوم هنا ن ا ت أ ا ل ف بين ا ل أ د ي ا ن فقط الدوله ك ا ف ر ة و ه ي م ا تهتم ب ا ل ف س ه م بين السلفين و المسلمين لا تريدونها لا ولا الشيخ يريدون هذا يقوم بدل、نعم. الدرس كل شيء يقول لك ثلاث سنه في ح ا ج ة ثابته ب في و اي شيء لا في ث ب ا ت ل ا غيرها ص و ل يرجع اليها اصول هنا في السلف وكل علم الماديه لها اصول في ه ا ل ا س اصول الطفل اصول الهندسه لمن ي ب ق و ن اصول الدين لو واحد خرج عنها ي أ خ ذ و ه في مواصفات ق ي ا س ي ة في الهندسه لا يخرجون عنها لانهم عملوا ب ر ي د ة ك ه ر ب ا مختلف السوق م ا يؤمن بالتفكير س ا ب د كيف لو كنت تثير ثوابتك ولو ا ح د خ ل ا ف ه منه لا لا امشي معه يعني... يكون في طريق المعوج يخرج عن الصراط المستقيم هذه, هذه ا ل ف ق ر ة و ا ض ح ة في أ ن هذه الجمعيه يعني تقر ما م س و هذا بالإتسجام الدين يعني الوحدة والتآلف الأخوة الأديان الكافرة النصرانية واليهودية ومشكلة مع يعني ل ك ك م هو معلوم ان أنا أنا هناك دينا واحدا هو الاسلام يردو يردو اليهود يتبع كيف يردو <تصفيق> في الميثاق الجميع يذكرني والنصر العبارة أولاً ولا الله هذا أنت من عنه؟ حتى أضعك هذه ا ل ع ب ا ر ة التي وردت في ر س ا ل ة عمان صح التي صح يعني زينها علي الحلبي, زينها علي الحلبي وروج لها ي اما ترويج و ه ي ص ر ي ح ة في ا ل د ع و ة إ ل ى و ح د ة اخوه ا ل أ د ي ا ن ولكن هذا ش ي خ أ ش د من التي روجها الحلبي ل أ ن ه بس أ ث ن ى عليها أ م ا هؤلاء يعني أ س ا س ه م من ا ي ا ا ت ل ج م ع ي ج ع ل و ه ا غ ا ي ة ر ئ ي س ة من غايه ا الجمعية ت يقف ويجعلهم ا الملك رأيه نصيح م ل بكل الأديان بدل ل ك واحد ينصح أن ل ك م ا ي ع ل م و ا ق ت ه بمع خلاص رئيسه و من الهيئات و أ غ ل ب ه م ر و ا ف ف و و ص ي ة و روا... وحزبيون وقطبيون و أ ش ا ع ر ه و م ا ت ر د ي ه <تصفحة> أ ص ح ا ب البدع و الهواء في العالم كله شيخنا يجيبوا علينا يعني ماذا عاملوا هؤلاء عامل علينا كيف ترد بلده بقى الإسلامي لأن السلام إ كله بدين الاسلام ليس اعدامه ليس ب و ح د ة ا ل أ د ي ا ن ل ل ليس ب و ح د ة ا ل أ د ي ا ن الاسلام س ل م ا ل إ موجود هو السلام لا. ليس محتاجين يقولون ا خ د م ه م ش و ف ع د معايا معا التجانس الديني مع هم اللي ب ي ن م ق و د و ا السلام ش و ف يعملوه في العراق يعملوه في أ ف غ ا ن س ت ا ن ولكن إ ن س ا ن ي ة لو أ ن ت جيت هنا في البلد وناس ل ل ب ا د عقل ي و ل ح ك و م ه م ش كتب لم ة س ك ن ت ه م ل ا ب ك حقوق ا ل إ ن س ا ن ولكنهم لم ي ب ن هناك حقوق ا ل إ ن س ا ن كل, كل السلام. الله أريد أن أفيدكم شيء ل س ل ا م الله اكبر الله ا مستمع شيخنا أ ر ي د أ ن أ ف ي د ك م بشيء آ خ ر ان هذا مطلوب في قانون اوربي ل أ و وكل كل دول التي يعني تكون تحت اوروبا ل أ م ط ل و ب ة منهم ان يهتموا بهذا الشخص ن ي ق ر و ا بهذا الشخص ويقروا عدم ا بهذا الشخص ا أن ك ل ه ن يجب ان ي س م ح ا ل ج م ع ي ة أ و ل ا أ ن يرى شروطهم ا ل ذ ي فيك نظنه الله برك ب ا ل ش ي عبيد خ ر الحفظ الله و ع ونفع أنه به م ط ل على هذا, هذا الشرط أ و هذه ا ل م ا د ة ان ل ت ت ي ص على ع ل هذه ا ق ي د الديني ة الباطلة مسألة الانسجام و ي د د ة ا ا ل أ ن هناك ذ ا ما م به شكلها ا يعلم ما اقرهم على هذه الماده ابدا وظنوا كذلك الشق ا ل آ خ ر لو ا ل م ا د ة ا ل م ت ع ل ق ة بالانتخابات هذه هذه فيها ترويج للديمقراطيه ولمبادئ ولي ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة أ خ ف ولا شك ولكن اشد منها الرئيس هذه ا ل ج م ع ي ة هو التاجر ج ا ه ل وما هو طالب العلم ولا شيء لا يعرف حتى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا يعرف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هذه م ش ك ل ة ان ه يدخل فيه في هذه ا ل أ م و ر واحد يعني ليس من, إيه من اهل العلم فيفسدون في باسم ا ل س ل ف ي ة و باسم الاسلام وهم ليسوا أ ه ل ا وهم ذ من مساوئ الجمعات ي ان يتراصها أ ص ه ي ر أ و ن ا س ليس من أ ه ل العلم كما كان يقول ابو اسحاق الحويني في ا ل ج ل س ة ا ل ع ق د ة مع اهل الاردن ق ان ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة تحتاج إلى أب, روحي إداري. الى اب روحي واداري لا تحتاج الى علماء لا ت ح ت ا ج الى اب روحي واداري يجمعون ا و أ ن ا ر ض ا ع ل ي ه ف ي ا ل ح د و د الفاصلة ر ض ز هذا الوضع ب ي حزبي ح ز ب ا حزبي حزبي ح ل ب ي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي م ز ب ي ح ز ي حزبي ح ز ي حزبي حزبي ح ي حزبي و ز ب ي ح و ب ي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي حزبي ح و ب ي حزبي حزبي حزبي ح ز ب حزبي ح ز هكذا قال الحويل هكذا ب ح و ي أ يجب و ة م ان ل ل يكون هذا ل ل ه خير Thank y o b、oh. y Oh.、Lord. よっ、no. どこ行くか。 ラセパレットのラファ وجدت يان ا ل ي ر تاثير ا ث تاثير تاثير ت ا ث ي ا ث ي ر ت ا تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير ت ا ي ر ت ي ر ت ا ي ر ت ر ت ي ر سلام عليكم ورحمه الله ك وبركاته ل س لا هل تتحدث ع في المساجد؟ لا, لا. لا المسجد ا نعم نعم لا ي ت ت ح ج ث عن المسجد م ا لا د و م ي س ت ط ي ي ع و ن من ا ل ت د ر ي ايه يستطيع طيب س ماشاء ما الله ل ح م د لله الله الله هو ايوه قطبي قطبي قطبي و عن ت تدرس في المسجد في, المسجدين. في المسجدين. نعم. طيب مسجده مسجده نعم لا م لله ي س ت ط ي ي ع و ن هناك ت ح د ي عن ي يعني يسليس م ا ل ت ر ا لا ك ن ت س ت ط ي ع أن ت د ر لا يوجد قوه الا بالله ويوجد ع و ه الا بالله ويوجد قوه الا بالله ويوجد قوه الا بالله ويوجد قوه الا بالله أ ق و لا مع ش اريد مثل و غ ي ه ه ا تكشفة فيه ان ك تبني مسجدا تستطيع ان تبني مسجد بدون تصريف ي الذين يأخذ خيسات عديدة المشايخ تيش بعض بنوا بدون دايب؟ أن من وجيهم ه لقد ت ف ي د و ن من ه ذ ا ن المكان د ع الذي يجب ان ل ي د و ن هناك مكان يجب ان ل ي د و ن هناك مكان ز ل آ ت يجب ان ل آ ي ن ت ه ي ه ذ ا ا ل مكان ر م د ي ن ة ت ي ر ا ن ا هذا مهما من ت ي ر ا ن ا من عاصم المكاميين ر ة ل ج ع ة م ح ك م ة ه ذ ا من م ح ك م ة في تيران الجماعيه مسكورا م س ك و ن ا مسكورا مسكورا م ر ك و ر ا مسكورا شارعلي حيبي رش شارع اسكورا اسكورا مسكورا ان شاء الله نقرا ه ذ ا إن ش الاسماء ء ا ل ه هذه ا ل أ ع ض ا ء أ ي و ه خلاص انا هندني وسالتها هزيمه و ل ك في ث ل ا ث ة او أ ر ب ع مواد يعني مسجم الديني أ ن اه ر ن مكرر هنا بعد هذا ت ق ر ي ر من